إِنَّمَا مَالِكُكُمْ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا تَمَنَّى اللَّهُ Yeah, uh -huh. ومن يفعل ذلك فليس من الله